ولقد آتينا لقمان الحتمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان أشرك بالله إن الشرك له المناظر ووَصَّيْنَا الْإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وهنا على وَهَنَّ عَلَاهُ وَهَنِّهُ وَفِصَالُهُ فِي عَمَلٍ أَنْشُكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرُ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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْ قَال حَذَتْ مِنْ خَرْزٍ لَهَا فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ اللَّهُ إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور